الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمراه دفمي ربي سرها جالتون نجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تينيجرن يتوضأ كويسة بالمُدِّ هر كشانا چتكون شانا چي سالي مُدِّ جتون شانا چلامان نمجِد دجراسا ولتِ قبني گوتو جتو ادو ولتِ انچبسني ادو اركي خوني غدتهل لب اتي دانغا كندبرين ديقاتيل كانجرين شانچنما جدجري ساتي رسول ربي جدجري سنما تي جچا بيته ويغتثلو كدكاتو بالصائي هو بوتاكان ايكاتن متفق عليه حديث بخاري مسلم ترول ليغالي مرتبه اولات تجر حديث ني حديث ني عبد الله المزيدي كيف تتل دبر يجرا رسول ربي ميقا وضع اثنين دبرتين يجرا حديثه وضوء كيف تتي حديث قرنفه قدبرس عبد الله بن زيدي يثدي بثانيه حديثنا عبد الله بن زيد سني رسول ربي صلى سيمضي ودا اتنجني سلسايمضي هر قصدفا شنا تشي ثاني ودا اتاني جده حديث امام احمد بعد سني حديثني كاسيكو مو مضي تا كوادا <تصفيق> اكنات تي ميتي ابو عبد الناصر كون يوليتي قبيبيتا كون يوليتي ماتان سي هركدا حاج رامالي نينغرتو كلنس جدو تعالى ت غونمار كرهو مالاي كموددي فيدام كموددي فيدا دوبا <تصفيق> aiwa kunille gananti yarki ya kullada kake senala lecca kullada la kankabu nan kunille nan kunille duba رسول ربي صلى الله عليه وسلم بشان ويتوضعاً إصرافاً قولاً جتشو إراء ارغنه بشان قولي او دون مبرا حال باقين خجرات الليتاتي حتى بحر قبعد خجرات الليتاتي إصرافا قولون هنجير جتشو لا حقاً رسول ربي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ودأتشوني ودأتشوني قولي ادرين يو قال كي نما ول دبره الريال <تصفيق> التركيزي بتاعت يمه سينسد الريين اللي ايه نمني ول دبا جيتو غارين نما kanaab gartani bishankuni har qafad fa muddi raka'e aga muddi shani tille ni wad'atani nirikatanille jeccu iqanak e sat tille ni muddi amur qabatti aba shani injira uduni eh agumanama ga wadatan jekku agumanama ga israfalle odo ngodin odo gartani bo ta hindi qamin bisin walin gayani jekku bi jandikataati bi shan tikka sanin qamo firr rgani gayani yo bi shangu daka batan mara abdallah وأن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الروادي فم ربي سرى هجالة عمر ينكني أقمث بيتا عمر المخطاب إلمان فيليتي قوس رسول ربي الرأيي قريشي رججورة أمير مؤمن توتاتي لما فاء بكبؤ رسول ربي صلى الله عليه وسلم قريشي كاي ستلي نما خبا جما نما الفاتاده وغا شنافا يو كا وغا يهافاكي س اسلام هي ارغ رسول ربي ارغ منيتي صلى الله عليه وسلم اسلام من عمر سيني كوني امه مسلم تو تا تي هد دو كبا جا هد أمر يروا إسلامه جدتو مالي الجنان جبين نواني نقبوف خفار إردتي حالا وان أمر نساء الفاتحة تهل غافتو قو عبدالله بن المسعود نم نجد مصابة رسولة مالجد دوران هدو يراني تقاني تنبولات الرئي لكن إرقى أمر إسلامه نيبان نجد عمر السلام هي جنان وكان دججبان سيدنا بن مسعود رضي الله عنه عمر ان كني مدينه هجرا رسول ربي ذورا هجرا رسول ربي ذولا اسندولن هند اولمان دولي ايغا ابي بكر اخرا دي ميبود موت ما قباته اسلام بلش ابي بكر تو يو اك اني مؤمن تو تبلجو اتمام ابي بكر امو رسول الله بكر هبلجون جنني درينا ما ابي بكر احدي غدي اك ابي بكر خليفته بين لما قال عمر بن رضي الله عنه مالك جنان رسول ربي اودو جرانو ابي بكر كانا واحد دوكي ستيوان درسنيف نمر رسول ربي اكدتي درسان كانا دوران دابنو حالا جدو ابي بكر هدو وان جالا تماتهي في قر رسول ربي خليفان اولا ابو بكر ايغاسي غافدو عمرين بيلما بودي عمر بكبو ا مسلم توتا ته غاف بول hala garim bulche ummata odona mammidin odona mantikesin islamumma biyahddu irafa jae zamana umar motni adunya heddung bartani ganda islam islamumma jalat da chaati adli in dalabujecha gaptu ko moti wahi dufe umar muxtab aman arrafu addaye dufe Yero isam barbadal mana do fani muqani saati gadi abba na sinjiru dema masjidada barbada jirin sa'at na masjidat tarjama yo masjidada fano masjidalla na garrenda bani oduma barbadanu oduma barbadanu muqawayi jala isati subiyye gubba ole o fihi baraka he ole wahita durra tumakani fi kaba نَمَغَرْتَنِي مُنَافِقَاتِ نَمَغَرْتِي بَدَايُو ارْغَي مَتَاكِ تَتُمِ شَيْطَان كِ حسابَا زُن إِسَاقِيسُو وُچُو وَهِيُّچُو يِچْتُو وَهِيُّ رَبُّو سِ گُبْبَارَا بَتَنِي يَا مَنِي اَكَتِتِ گَرْتَنِي كَا زَنِي هَاجَائِر رَافِتَتَن نَمْنِ سَالِن اَيْنِ جِچْتُو عَدْلِ إِسَان دَلَيْنَانِن رَبِّنِ سَانْتِي سِ اَدَو فِي بَتَكَفِ دَرَّافَانِي گَرَفِ دَن دَي مَنِي قَوَانْ فَدَنِيَاتَنِي وَانْ عقدت السلامم ما بلجن عبد الله بن عمرو بن العاص ذافه مسرين جبهه عمر اسكاهي موجان عبد الله تيفي موجان تي تقو فرد والدورجمني موجان تي فتا موجا عبد الله انه بن عمرو بن العاص درا دبرتي فرده اكمتي اميره در الفرد ان كبلانينا ميتشان ابا موجا عمرت تيهمدومالي سنتي سجديني كا اي مدينه قال عمرت تهمته عمر لول اكملي نافدا ام من تناكوتو جديني يامي سيفي موجان كيله دوبا نامنيكوني وان مروا فيمبهو هل كاني غي ديمه عمرت ويتاغالو عمر مسجدك يسجرا أمت سلاچي سيغي سي أمت ولينتاء ويتبلبلغه اني السلام عليكم ورحمه الله جدي عمر نمت كون دوبت نال ايرا لنقبينا جدي اكي دورا لا فاكه دوبي اولي وفي ديدو دوبتي قباتي اتيغدي دقي سلام الله او تندي بسين متاك زتوم مال بلس يا عمر مال بلس ربي يجي نريسي ودوين جدون قبيل فانتهي مشاهدهي لفانتهي اجت تمادك تمادك تمادك يوم إلما ما غبرون فتن هات عيساني واجت عيسان دهتو عيساني بلستهي عيسان دهتتي يوم غبرون فتن إلنو تو غبرون فتا إسنين جد جديني أقصت تمي سينا اقنى جهودا برسى عدلي دلقو داف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه دوب عمرين كوني ربين هر قيسات تواهدو قندهدو بناء اكا بيت المقنسين فاق ربين ارقى اللي يهودا هرقا هانوباثم شام فاق اكما سلمان ليه heddu mota isaam marse nam nigartane umari kana akamitti eyokajet tantate yaudan tuninamaraftu umarin sudatte malattroi te akata ittsi ajjeftu abnan malgotewaran isaake sanama badaakhetti waran kun sadarkar دوفے دوفے موتما اسلاما کئنی گرتنی بلچکے ستی مکبی تیرے دیکھا نا جاء ذل حجالا بلی دگدمی جہدتی قبولین افری ہفتو ابو لؤلؤہ ماجوسہ ورہ قورسی کہتا ہے ورہ ایرانی کہجے ایرانی بیتنی ایرانی تنا تار الشیعہ بیون دکے تنا ابو لؤلؤ ان, الله ان أبو كن اجرائي نمني غريم براو بشي ان تمتا تن بيكو اكذ بالله فاكشي عفا ام بيكو يرتلواو حتى كماندين كبوللك شيخ جدين لله غارين ما يرتلوا لمبينه لكن مو اجم مره شر دوبو ابو لؤلؤ ان جراكن الراي ا باللا ويسى إذا كان يرى أمر صلاة سلات فجري صلاة صلاة تسيني وإن الله أكبر جلي إمام ما جدت إمامته أقصدت أن صلاة دوبان رفيتن وراني دوبان رفيت وراني أقصدت أمر بالخط تعرفون يرى قرأوا القرآن سورة يوسف قرأوا جالتا سورة يوسف قناه الدو قرأ أمريك نجال تأكدار سورة يوسف تنم وبيضت عيناه من الحزن فهو قضيم قد تحقناها ويت قرأوا بويا أمريكا قد تسجل الفنه بويا سجلسان أبن مالتهي. أمير ممنتها مالته جلعني أمريكا شاقلي أمريكا دعاله في نمیکا ورانے صحابا نچیندے نے اددر دبرنی تینن صلات وفینی گوتتانی نمچانسن نمساگل ورانے ایگا سی اکتی پچو ربو سنی قبنی اری انی اسلے اجے سنی او ورانے موا فجے سے عمر اکتی کرتانی دو ایگا فد اوسن کو جولے مدینہ جرتون أكسي تكرتني قرأ آخرا ديمة عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه ربنا يا قيامة جرابي والرئيساني مودا صالحته توجه نله والتنها قبو سينان عمر قبابنا نكنا دوبا وأن رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رسول ربي جد ما منكم اسن الرانتاني وعليكم السلام من أحد تقوكي سنره تقوكي سنره انتاني يتوضع كوضوء قل فيسبغ الوضوء كوضوء يسابك كان ثم يقول ايغنا كجير اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دعاي تنفقروا الا فتحت له يؤسابن تمالين انتان ابواب الجنه بل بل وجنته بل بلين جنته يؤسابن تمالين انتالي حديث مسلم تباز مرتبه صادفت ارادينه وضو او ودعته دعايته نقراي بلبلت يانتا اسابنمتي حديثا ابا حفصه خيرثي ابا حفصه تو زيادسه الترمذي وزاده ترمذي لين باث جره عيسى محمد بن عيسى جره عيسى محمد المعيثه الترميزين كني ا اللهم اجعلني من التوابين يا ربي وار تاوب وتوارا توبت وراده غدي واجعلني من المتطهرين وار طهارة قل كل لا هو بلي اساتكي ساتي يا ربي نغدي جدي ككلت ربي كن نولن ها طهارو بل بلت جنتا اسا بننتي دو باتیس نی خارا کانان ہیددوت دو فے جرا فکے نیا رسول ربی تابتانی تنین علم نہ ما گورسنی مسلمتا ہین امن وضوء گدے وضوء وفیت الفت ركعہ ل نمازات قلبی سا قل قلودان اے گکانا قلبی اساتن تچ گرا Jannan rabbi sawajjab tijadan bal balta rabbi saddi balbalta jannata saddi talli sa ati ya rabbi rabbi ng kadaccun homa ng kabu hadith ni gadianu ka kutrimidi ko ni tarababa تزياداتنا جاء الله مجل من التوابين تجدت تذوباتنا اضطراب قبض الله جرنيني اضطراب قبض جاء الله امام الالباني فاني مرجوح جرنيني حبيبني شاهدك, شاهدك برقاء حديث براك اسابه برقاء يا رب سنراك بسيء اراك دوباء ما ان حديثك نرى وعندما كان لدينا دعائتنا قرأون بره دارا ابا كتابا قال لي بابا ودعا دعائران قرأت دعائران قرأت حديثة بسعيد الخضري حصة الله نمي وضوءا وداتي وضوءا في بكانجه ويتا وضوءا جيسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جدي ربين كحابان اتدهي في عرش جلقا ينيفي أكتساني أقا بيا كيامات إساتا أجرا أكتساني والله سبحانه وتعالى أعلم باب الوضوء أستيتي ستة أبولي والإسلام دعائتنا ربي كينا نحاقب سيس ربي كان أجنكم برا و أمرا فتلا يرما ركّن نكوفة يا ربي تعرف إلى الله في يعرفك في الشدة ويتن تركّن ربي أن ويتتي فترة أقبني وقارا أقبني وقرى ربي بيكم طب لوتي على في سنه رسولاتنا باب يتعط باب المسح على الخفين جرام ا حديث لما قرانن فكاتا اما اتياد برن باب المسح على الكفين باب كان كوبي غبا حو يتدبنا ج رے ہوا وضوء قرانے گدگس نی اما کوپے گببا ہا وضوء بتوے نا مال ولتٹی دیہنہ قبانی مال ولتٹی دیہنہ قبانی ولتٹی فيدي وندرا دو بان کاےو Kanaku kartanee valiti dienavank abanir. Kopeegu baha ku nufidee. Kopeegu baha ku uduati anseeti nufidee. Ma skeedin. Harta kuba ja asu. Ma skeedin. Ma skeedin. Ma skeedin. Ma skeedin. Ma skeedin. Khop elamani, khop vii ja wan koda okani goga hori irra, hoodja tamin, Eh? Wan goga irra, goga lalaha irra, hoodja tamin, khop Eh? <coughs> wan nisi fakatulli irratik ja fama, fakka shurabi surrabi lukatikulatanifa. قوة مجالة دماثن الله خفي جدما تساخين جدما نعلي جدما كمارتنو يو وما لو كتبتا تنقن قوة قباة قنقني قرآن ربيتين الليل فيجرة حديث رسول ربيتين الليل فيجرة اجماع ولماء مسلماتين لله في جران حانام شعب ينم ني دامتويلي دا ورثت دننا قبل يار جاري كوبي غباحون تاو يتي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى القعبين جدوا وارجلكم جدوا تلين كراما وارجلكم يفى وارجلكم وامسحوا برؤوسكم بكجل سنة الرابطة كبسنا أترى تدبفنا قافة حقوركم ايه كبباء حقور جدوا gafa haq insama ta gubba ta haqu kana wala ra ta japsine kobe gubba no rasabati ammo dala galille argam season je argam season rasul sallallahu fi waita imalade manille hadis ni rasul rabbir rasabatti تاوات رجه جون ناما كداني اول قل يو انت كو اديسي ون نشادو دي سانكوني وان كجي با الرتي والي جالون ميجا وجچون كناف حديثني كوبي ببا حقوقي ستروفي ناما ترباته متو اديسي ناما ترباته ode ese rasul rabbi ko pe guba haqi ka jiru sine gale in manam nigarin nama hadisa namni ha ni subhanallah وراء ودسسا كيسا قرنان جانت ربيتين غمت جيفة مانتو ها؟ قرنان جانت ربيتين غمت جيفة مانتو قبا جرى ايه كيسا جرى كناب ايه قبا قبا هكوم انجرى رخصا لله ربنا ما لا بيجرا نمي غارين كرادي ما جرا پوبيو فرا هي كي مالكي ديفتنا كن اتور غوبما هقه زمن قرافه كوبي غوبما قادي الله فيكم قوني وان نما ركيزن ا عقيده نساني صحيحه نتفقاتها بارك الله فيكم وانا كنث كننا ان مرم درن لن ابنرتني مذهبين الرسول له مذهب الشافعيه اللي هاتهو بيكنت تجتو هي هنفي اللي هاتهو اكو مثلا هدوا الشافعيه هدوا الجبير رسول ربي كان افر ديبو كيستي بارك الله فيكم اما امسلا نعملي وايو برته كرم الدليل لي حديث الرسول في قران ربي كذا هر كي هر كي فتايو اني ماذا بك يكن جدي رتي هنددوا دوبغر حديث اهو ديبنو وعلي من شعبته بالك كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مغيرا روده في ربي سرى حاجه كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي وجه انتهج رجلا فتوضأ رسولي وضأتا فأهويتوني يادئ يوكان قد جدئ لعنزع باسوف خبه رسول ربي إراء باسوف قد جدئ يوكاني تطلئ فأهويتوني يوكاني تطلئ قد جدئ نقص دئ فقال نجد رسولي دعهما ليسي قبعتي لمن فإني أدخلت هما أني قبعتي هي نسيسي نبرأت لي قومتي هي طاهرتين هالسين قلتاتين كل فمسح عليهما أكسنا بودا فمسح نهاقا عليهما قبعه قباجر هديفني متفق عليه مرتباء تقفت جرى هديفني مرتبات و قفات مخاري مسلم تولي اردت ولي قلي. دوبا ادخلت هما بوتان جرقوني ادخلت هما بوتان جرقوني قومت دابي الدمير إسا قومت دابي قل فتلكم مالي في جنان. Riwaya birattu jira Kopeetia eesi ka jidtu Komeetia taharifat leegulat leegulat leegi leegu ta jidtu su jira Hadithi ni kuni, vannirra Nigaya Kopee gubbaha kunniga ya, Baka sila leeginu Imala keesati Vaita imala njirr وللأربعة عنه أربعة في نجرة أهل السنن والرجل أمن سنف عنه مغير الرعود فميء إلا النسائي نسائي مليء نمميق أجتر وللأربعة عنه إلا النسائي جر النسائي مليء أفغاني في نجرة أجتر نمميق نمميق نسائين في السابه يجر النبي صلى الله عليه وسلم ورسول ربي مسه نهكا أعلى الخف قباق به وأسفله جلل وفي ثناده ضعف عديثني لافاق لكاهان مرتبات ربفات تجرى لافاق عديثني ورسقبت اللين نجرى ضعيف عديثني وفرات ديثني وأن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي علي بن بي طالب كسينة إساء إن قددوا بالنسد رسول ربي المعبير رسول ربي كرسول ربي برهت قدته كمرحب أجيس أفربا خلفاء راشدين كته نجري لو كان الدين بالرأي أتوك أمن تنقن ملان كتوتاتي الى الكنمات تاعنيتما فكرنيتما أكنا توقع وجلنيك ملانكتوتاتي لكان أسفل الخب في سلاة جل قبعيتا هيجر جل جل قرقتان وغرل فانجة تنقني أولا بالمسعي حك إنستي من أعلاه قباء سائرة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أرقين يمسح كهكو على ظاهر خفّيه قبّا قبّا قبّا قرأ أم الأتاء الآن أخرجه أبو داود بسناد حسن أبو داود سننه فيكي ستباسي سناد حسن قارير أنججو أحادثني قول بكتالي تقودني ورغتني علمي حديثة ولا علوم حديثة كاياني صحية حسن ضعيفة كاياني صحيحه حساني ضعيفه جلنيكا يعني ا حديث القرانه سنن نساء ضعيفه مالي في جنان. وليد ابن مسلم نماجدمو ا كراساتين دفجرن وليد ابن مسلم كجدامو كراساتين دفجرن جزاك الله خيرا ان شاء الله أصمت الآبنا وانها ديسة خنره أرجع بروت ديبنا بأما ورنه بافتن